هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَهُم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله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 يا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُمِ افْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ في صَخْرَةٍ فَتَكُونَ في صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ